بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تشفق السماء بالغمام. ويوم تشفق السماء بالغمام. ونزل الملائكة تنزلا الملك. الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا يا ليتني إن مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أقلت كان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك اجعلنا لكل نبي ترجمة <تصفيق> نانسي